فَلَمَّا رَأَوْهُ حَزُّ الْفُتَانِ فِي عَذَابِ جُوهُرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وقيل, وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُدِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عليه وعلى الرسول فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارائيكم ان اصبح ماؤكم غورا ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما العين بسم الله الرحمن الرحيم وما يشكرون ما أنس بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأدرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبطر ويبطرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو سدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من لا الخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا يا طير الأولين